ولقد نرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأس والضلّاء لعلهم يتضرعون فلو لا إذ جاءهم بأس لا تضرعون ولكن قسّد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون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 انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل رأيتكم إن تكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون